وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يبصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أو لم يحذلهم كم أهلكنا من قضلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أو لم يرو أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا